حتى حزن عائشة مبارك سيقت قبيلة بني المصطلق كلها أسرى نحو عاصمة الدولة الإسلامية ولقي الأسرى عناية ورحمة فربهم الذي أخرجهم للدفاع عن دينهم ووطنهم هو الذي يمدح رأفتهم بأسراهم بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً سار الجيش عبر الأودية وبين الجبال يسير ويتوقف وفي إحدى وقفاته أقبل الرجال المكلفون بإنزال هوادج النساء فأنزلوهن وبعد نزول عائشة بدأت بالتلفت وقلبها يخفق لقد تحسست رقبتها فلم تجد القلادة التي استعارتها من أختها أسماء سألت رفيقاتها فبحثن ولم يجدن شيئا وحزنت فأخبرت زوجها صلى الله عليه وسلم فلم يأمر الجيش بالانطلاق أقبل المساء واسترخ الجيش وبدا أنه لن يتحرك إلا في الصباح فشعر بعض الصحابة بالقلق فأتوا أبا بكر يشكون ابنته يشكون زوجة القائد صلى الله عليه وسلم ويقولون ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله والناس وليس على ما وليس معهم ما شعر الصديق بالإحراج فانطلق غاضبا نحوها ليؤنبها فلما أقبل عليها وجد نبي الله صلى الله عليه وسلم نائما قد وضع رأسه على فخدها وهي جالسة، اقترب بهدوء حتى جلس إلى جانبها والغضب يملأه، وصار يهمس خشية أن يوقظ نبيه ويلومها ويقول، حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ما تقول عائشة فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول لم يكتفي الصديق باللوم بل جعل يطعن بأصابعه في خاصرتها وهي متماسكة كانت تتحامل على ألمها خشية أن تميل فيفيق صلى الله عليه وسلم إنها تقول لا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي خيم الليل وانتسرت نجومه وأذن بلال للصلاة فنهض الجيش فوجدوا أن الماء لا يكفي إلا للشرب فأنزل الله تعالى آية التيمم وفيها فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فأمر صلى الله عليه وسلم أن يضرب الواحد منهم بكفيه الأرض ثم يمسح بهما وجهه ثم يضرب ثانية ويمسح أعلى كفيه فقال أحد الصحابة ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ثم دعا للصديقة فقال جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا لم يكن العقد فقط هو ما أحزن الصديقة فالحزن الأكبر والمرير ينتظرك وحش في الطريق